لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون السلام على من سلو دم والتراب كافور ونسجر, ونسجر آنا والقنا تنخطين عشوا ففي قلوب بمنو بر اللهم السلام عليك سيدي, سيدي ومولاي يا, يا أبا, ابا عبد الله, عبد الله. يا رحمت الله, الله. تويا بابا اب نجات الامه يا ستينه النجات واين الحا الكان بكم امنا من لجاء اليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي لفون جفوزا عظيما يا يا مبلهم كربلا لا خبا آل علي فهي النوار والأعادي وقود عقد بينها بن المنايا ودعا وهنا توفال عقوجوا ملؤوا بالعدا جهنم حتى قنعا ما تقول هل لي مزيد نزلوا عن خيولهم للمنايا وقصرى ذاك النزول صعود فقضا والصدور منهم تلقى بظراميين وما ابيحان ورود سرقوا يا على الصعيد ثلاثه يا بنفس ماذا يقل الصعيد قدسين فاول الحجر في هموم حسود فاول الحجر في هموم بنات علي نوعون كل لبضها تعدي سلبتها ايد الجفا تحلاها اي فخلا عصمون وعطل اسمع هالبيت وعلى متن هالسياق تلوه وعلى متن هالسياق تلوه خلفتها اساور وعقود يا خلبتها أساور وعقول رَدَّ الرَّكْبُ حَدْوَان وعليها كم غرد الركب حدوان يا للطرفك ايها الغريدو اي ايها الغريد زينا يا, <تصفيق> يا, يا بتعتب وتندى يا من بالبخت جبتوني شاوين شاوين البخت وش لون بين اجناب وين العز والدلام وين الهيبة وين الصيانة والخضر يا زيناء اسمع بين عفتوني انا اعتب والعتب مشي فيه. ما العتب يا زين. والله انك جابها هزل والطريق بعيد. انا صحيح ايت يوم اقبل الحادي يا حادي البهن والتريب ما بكرحه يا الجماد بشله عالم شيء الحال عندي عيال عندي دام وانا مكلف بيها اخوات بهاي والصان والله انا على الهزين زينا يا ياب واخوات على الثرنا دمقمقحك فوق يا ابو بيد مسلبه هدومه وحات النور وما ابصر فرق بينا ولا حومه شوف الحسره وانا جبت الجبد بعيوني ايو صحت يا ناس خلوني انا جبت الجنت بعيوني يا ويلي وانخطب وصحت يا ناس يا ناس خلوني اضل ويالجسد والقوم عيا وما يخلوني بعد يا زين ولن حاد اني اقصيح يا, يا بالخدر معروفة. ها انت غيور وادري بيك يوجع كلبك. ما واحد ما واحد خيال الشاد يا بنت المرتضيشة وطايا قولين يا اخت حسين راح الروح للكفة يا ويل يا ويل. ايو ايام الخد الراحت زيادة بسمع توصاحت عدد وللعدل احاقين. <palmari> لا وانا بعد الخدر يردود للكوفه يم شوني تجلى مرات مرايا ابو مره بجعني الليل مره صحت ورياق من اليسار مرات والله مرات على جسمك يا ابو السجايا مرات شفتك نايم بحر الوطير يا نايم بحر راحت حجما خلق بالكفين راحت انا من عاشوره دم ما شفت اخويا راح راحت اي الليالي الليالي اللي كانت راحت اوليالي الحزن رد علي اي يا اوليالي الحزن رد علي اي يا يا يا ادعي تلتبت الى جزد ابي الفضل, الفضل العبى صلوات الله, الله عليه. عليه اوليد قل يا, يا فاي يا فاي من كان لي والله يا فاي يا والله يوفاي يوفاي العطايا دليل وحرك يا دجليلي وحراك يوفاي يا خويا ما درت الشمير والله يوفايها عين الخير يا يا على اي والله خويا خويا دلالي دلالي يا ادب عيني دلالي دلالي عاد اللي نفطر مني دلالي دلالي انا الجالي يتوصاف دلالي ويتالي الشمر يمر عليا اي ويتالي الشمار علي اما <تشفت> علي يا ر علي والله مشيه تاني يا مشيه امر الله وعلي اجرد مشيه ودمع يا برد حشرات مشيت يا درب طويل يا اخويا مشيت على الناقه يا بعدلي اي ني بالعتيله زينب لما اصبح يوم الحادي عشر وقد جاءوا بالنياق الازد اتبت الامام زين العابدين عم زينب استعدي للمصائب لما ابن اخي قال جاءوا بالنياق الازد وامروا بالركوب جاءت زينب واركبت النساء والاطفال ثم جاءت الى الامام زين العابدين يا ابن اخي دعني اركبك قال لها عم زينب انت امرأة اذا اركبتني فمن الذي يركبك على ضعر الناقة الله داريا قال لها ويالغببلن باس ركب ينتي وخلينا ويه الناس اي والله دارت عاينها وصاحت يا عباس دعني الحرام ومع السفر عزم يا يا ضن الحرام مع السفاي عشفا رعايا الزعام خويا خويا ودلال واليوم دمع على الوجه سال يا حال اوصب لك ويا حال وانت يا خويا ابو مال وانت يا خو او مال انا ضعني انا ضعني مشرى يا يا يا يا يا العليل وانا العليل اله طفلي من شيله اي والله لو طاح طفل يمني شيء لا يا مو انت تسمون العقيله يا وابقى يد يا اخو يا ابو اليدعاك وابقى يا اخو ليتعدى ابتدت الى الامام زين العابدين يا ابن اخي ما لي ارى دموعه الناقه تدحر على وجنتيها كلما ضربت تبطئ المسير المفروض بالعكس يا ابن اخي كلما ضربت اسرعت وهذه كلما ضربت ابطات في مشيها تقل لها ما اشوف النوق منها دموع تبشي واسمع التزفاق وانت يا علي معصوم اكشف لي انا الاسراء لاحظنا غيت تايه كل لحظه يا والينا تجرب راسك او ترمي اللاقه واذا عندك خبر عن لازم تكشفه لا انا بنتمشى اذا انك ما تقدر على الاسف ش الرحمه يا زينب حتى على الناقه انت رحيما واذا الهنوق يا سجاد علي لعلي الشوف علتها ويحنت الايتايا حدنا واذا عد هم من محنتنا محنتها اخبرها يا بعد الروح عن كل شيء علينا صار يجللها يا عما يا عما هل دموع من الجمال سببهم شوفة النسوان تتسير بلن يرجع ومن رغيا يا عمايا ومن رغيا شوفتها يا يهرى سحسين بالعساء اللهش قلبها يمناقها على زينب وعلى عيان زينبها ولي وما الرغي يا عمى وما الرغي شافت هرى سعسي في العسى وما الحن يا عمى على ايتامنا الاصغار ولا حرب بعد يا زين العابدين ايش يقولوا ناقت اخت تتقرى يا ابحق ناقت اجتو تقول لي له? هلا هلا ترى ما حد فقاله. الناقة تحن على زيناء. ها وهذول لا رجاس ما حد على زينب بنت علي بنت فاطمه بنت رسول الله شوفوا فعلاك ودموعها تتحدر على وجنتيها وناغت <تصفيق> اختي تتجرا اضحقنا قدك توصليها هلا هلا بالحورة ترى ما حدبك لها وهواذي تزفر وترغي عندك سكنة رائية واما تهيد يا عم من التعثار ولي قول قلوب الهزل يا سجاد لا نتو العدو مالا. حتى شوفوا انها قبشت على حالي يا ولدي. يا ابن اخي. والله قلوب الهزل يا سجاد لا نتو العدو مالا. تصيع النوق من حالي وعلي يقسي الانسان. انا ما ظنات في عمري فلاقي بفلح العدوان من ظالم الى ظالم يدخلوني بلا يخوى والله يا عمى يا عمى يا, يا خفي الوناي وخليها لنا ننعو اضطرت قلوبنا عمتاها زينا. ما نحتمل نسمع حلبي شوها انت العزيزة المدلة لها. يا عما يا خفي الوناية وخليها للين نعود. التربة كربة لو نبجي ترى قلبي غدا ممرود. عم زينب, عم زينب لذي دين عم عم يكفيني عم ألم القيوم وحق حسين ونصارا وحقنا يا اخ دالجبا بيت الدعاء واسألك الدعاء وادعت زينب اخاء الحسين وعي على ظهر الناقة يقول الامام زين العابدين عم زينب ارحمي حالي لا ترمي بنفسك من على ظهر الناقق. فلا باقت لي بذلك ما نصنع يا ابن اخي. قال عم زينب ودعيه وانت على ظهر الناقق. شفت العذاب شلون حبيبها قدامها ما تقدر تنزل. نور وحيونها قدامها ما تقدر تقبل. ما تقدر هالعذاب وداع على ظهر الناقض? <تصفيق> <تصفيق> ولي لا حرق الخيام يا حسين ما خلل لا لا وحريمكم يوم ذوب قلبها فقد الرجاء والله ما ظل لي اجلت اركوا ما هودت عاني ولا ساعه من ال والله, والله لا تقول عن مسافره و... ما ودها لي شاء الله ما اشيعاني يا ليت موياك من بر يدركوني والروح اجرى ميسرا فوق المازي وانا اخويا وحقتك ما شفت راغب وانا صيح ازجر كل ساع يغربني وانا صيح اهلا والحاضر يا ابو شيبه ما كاج سر واحد علي. وممن النسوة التي يساق بها على الجمال فليتراك بلا سارا إلهي نسألك وندعلك ونقسم عليك بسمك العظيم, العظيم الاعظم الاعز, الأعز الأجل, الاجل الاكرم فرج عنا يا الله, الله. فرجا عاجلا قريبا كما حل بصري او هو اقرب ذانك انك سميع اللهم صل على محمد وآل محمد ولا تدع لنا في هذا المكان ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا من مرضى المؤمنين والمؤمنات سيم من أوصينا بالدعاء له وعلى الخصوص الوالد العزيز أبو أحمد عليهم بالشفاء والعافية ولا اسيرا الا فككته ولا غائبا الا ردته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها يا ارحم الراح اللهم عجل لوليك الفرج وسأله المخرج واجعلنا من اتباعه واعوانه والذابين من بين يديه وتحت نوائه انك على كل شيء قدير اللهم احفظ به شيعة امير المؤنين فرج عنهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب من ذلك المسببون, المسببون تقتل الله ما اللي عملهم وأوسق أرزاقهم وقضي حوائجهم وارحم موتهم وموت المؤمنين والمؤمنات وموت الحاضرين وللجميع نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات